حسنا وهل اتاك حديث موسى اذ راى نار فقال لأهله امكثوا اني انست نارا اني انست نارا لعل اتيكم منها بقبس او اجد عن النار هدا فلما اتاها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 تاتيه اكاد اخفيا لتجزى كل نفس بما تسعى ان الساعه اتيه اكاد اخفيا لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها اتبعها وهو فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا اتوكل عليها واهو الشوب يا على غنم ولي فيها ماارب اخرى قال انقي يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسع قال خذها ولا تخف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 امري واحلن عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري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 يَم فَلْيُنْقِهَ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُنْقِهَ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ أَلَأَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَانَاكَ إِلَى ككي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى وَاصطَنَاتُ كِنَفْسِي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهب اليك شرعون انه طغى فقل له قولا لينا لعلّه يتذكر او يخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط على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 وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا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 بَالَهُمْ وَعَصَوْهُمْ يُخَيَّنُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى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 وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ لَكُمْ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 قدما انتقد انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان انا ننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحس والله خير وابقى انه من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 وذالك جزاء من يتذكر ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يا بس لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بلي إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور ووعدناكم جانب الطور وَكُنْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 فنا فكذلك انق السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خواعر فقالوا هذا الهنا اليكم والاه موسى فنسي افلا يرون ان يرجع اليهم قولا قال <تصفيق> لقد حياتي ولا براسي اني خشيت ان تقولوا فرقت بين بني اسئيل ولم ترقب قومي قال فما خطبك يا سامري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 وقد اتيناكم من عندنا ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا من الصُّورَ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ سُرَقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبزتم إِلَّا بِسَمِّ إِلَّا عَشَرَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إن لبزتم إِلَّا بِسَمِّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَصْفًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا عَوْجًا خاشت الاصوات الرحمن فلا تسمع الا همسا يوم عيد لا تنفع الشفاعه الا من ادن له الرحمن فَلَفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ لا يخاف ظلم من ولا هضما وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكر فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب سدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائم وَنِ اَدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ اَبَى فَقُلْنَا يَا اَدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا, فلا يخرجنكما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَا اِنَّ رَكَ أَن لَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَظْمَأَ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 فاكل منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق جنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال انزلوا منها جميعا بعضكم لبعض نادوا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 صيرا وقال كذلك تتكاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم نسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولا واتي اشد وابقا افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك رايات لانها ولولا كلمه سبقت من ربك لكان نساء ما اجل مسمى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 كم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزق والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من الرب أو أن تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لو لنا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل فنتبع آياتك كم من قوم انذلوا ونخذم قل كل متربص فتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى